ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعله الله يحدث بعد ذلك امرا تصرت مبر الطرق شيش من ربي مدحني يشرق حنان انفي ما لا في برو مثلا وين فيروسه ستش رعيده تكمل الشوق تصرب ون اريد قت الڨحام لي يجي زغرت وصفطرة حشام ماخدمتش فضيحة فان تجيك تي راس ربيون وني تعدى و رديش خيا في فيرس النربيان عشان يضر مانيش ما تعرمض او نيفران اما ها تربدي فك اي نري بدرن مور هادي وغرشك شنو وفان ادير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 فهو حشبه إن الله بالغ نمره قد جعل الله لكل شيء قدرا من الميب بضط رجل نسد عدة أهتط فم أكني ولم إنها كنا رس تسرحم اسفد سيني نجان ذي ونودك سحان أفكت شذع ربيا وإنما الرضار الشذ إيوني يوم إنه نص ربيا يكوذ يوم القيامه ونتشقتنا ربيه اشتق مشي بوران اف يرزقن دو ينو ويين ونتشرينا نريد يرنو اي نفخه ربها يظرون كل شيء يقمشي ذي ربيه لقد والله يشن من المحيض من نسائكم ان ارتبتون في ثلاثة ثلاثه والله لم يحضن وأولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى في ذاكيو يسن لثارذا الحيض لثلوين نون مقرن ناغ في ذاكي نسارذ ما الشكم دي العيدا نست حسبث ثلاثة وقورن ما الشكم في ذاكي نسجوف ونيتشاوثنا ربي أسيس حر مريس ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر الذي وجد حكمة ربي إن زرثد في اللون ونيتشاوثنا ربي أذى سمح السيئاتيس أسيس سمور أخرصيس أتوى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 وري راقظ رم اكنشضي قم في اللشت مي الدار فيت سنجوف في اللشت دروت مسطط رون في رونون في كاشه الخرش نسد سميم راه فيراون شوينا كنيلهان وانت عاشرت فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعه من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عشر يسرى ميلفم خلفم أخر خلاص أستسط الفيضانين هذه صرفونيس عان على حسفنس عيينس مذوين مرقق الحريس هذه صرفك نيز وقينش ديفكار ربها يغونو سترى في ربيه حاش شويه ربي يثديس شويه عس الشد بث في عشرويث من قريه نعدت عن مر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وباء امرها وكان عاقبه أمرها خسرى أشحار تد في عصان جمر الرب ذرانبياش أن حسبت الحساب قسيح أن عتبت العثبي قحر فعرض فرضه لفريس فقرين سدختار أعد الله لهم حذاب شديدا فاتقوا الله يا أولي الباب الذين آمنوا قد نظل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يوم بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحت هذا النهار خالدين فيها أبدا قد حسن الله له رزقا إهقياسنا ربين اعتبني قهرا ربي لا قتاك وذن أيها العقل كميرا خلوها ولك يمنا أثنين زرد ربي القرآن يسدر غروا ذن فيه واندقارا اللي يتعى الرب ذنت لكننا دي السفا وذي يمنا خدما للصراح ذي طرام أدخش يخدم للصراح أثني السكش مغى الجنث رحون سفن الدواس دماذي سرق من يوسع سرب بالرزقيس الجنث الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قضحات بكل شيء علماء ربي ونكني خلقا سر قدرة سبعين وان أكني ولذ القاعا لحون الأمور يرسا بشيوك نسع المم ربي يزمري كل شيء ربي كل شيء يجري